هو الذي خلقكم من طرابين ثم من نطفة، هو الذي خلقكم من طرابين ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طقلا، ثم لتبلغوا أشدكم. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتغفر من قبر ولتبلغوا أدلا مسمى ولتبلغوا أدلا مسمو ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويُميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فليكن ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يسرقون الذين كذبوا بالكتاب وبما سوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في نار يسجون ثم قيل لهم كُنَّا نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مقول المتكبرين تصبر ان وعد الله حق فام بَعْضُ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيْلَيْنَا يُرُجَعُونَ